بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ر س و م صادق كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 اسماء ا ن د ع و ل ه م إذ ج ا ء ه م ل ح س ن ا إلا فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما ب غ ر و ب فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصتان عليهما من ورق ا ل ج ن ة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 وقد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت ا م ة لعنت أ خ ت ه ا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 ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سكناه لبلد ميت ف أ ن ز ل ن ا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به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 فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا إن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 قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قويتنا أ و لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قل افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا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 ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ش ع ي ب ا ك ا ن و ا ه م ا ل خ ا س ر ي ن والمسلمين و ا ل يا ق و م لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل م س ل ب ي ن ص ح ت ل ك م فكيف آسى ع ل م س ل م ي ن و ا ي م و ل م ي ن وما ارسلنا في قريه من نبي إ ل ا اخذنا اهلها ا إ ل مكان السيئة الحسنة حتى وقالوا, وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون ولو أن أهل أن القرى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 ويأتيهم أ ن اوامن بياتا ه م ن ئ و أوأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم يهد ن للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم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 ومن ثم لأصلبنكم خلاف أجمعين قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 إ ن هؤلاء م ت ب ر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ه وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 م ا سقط في أيديهم أ و ر و ا أنهم قد س ل ن ا منهم ا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 ولكن ي ق و م ا س ت ض ع ف و ن ي و ك ا د و ا ي ق ت ل و ن ن ي ف ل ا ت ش م ث ب يقولون ان هناك ا ش ا ص ي ق ل ن ي مع ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ا ص ي ق ا ل رب ا غ ف ر ل ي و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك و أ ن ت أرحم ا ل ر ا ح م يقولون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 هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين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 وكلماته واتبعوه ك ل م ه و ا ت لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقد طعناه مثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م م ا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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنديد المحسنين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 فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 آياتنا فانسلخ منها فأتبعه فكان من الغاوين ولو ي ن شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إ ل ى الارض واتبع هواه